بمد يمن الله في الباريا من نعيم ود وجود انعم علينا wa rahmatin ya y Ahora... B او سي ماذا كثير النبي بوسدو هذي كره الحبيب حبيب ارافي الى الرحمن اكرمه وذاكير النبي بوسدو Oh Sesuai, salat Allahimasa jaaan dhib. بي بي را Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala Allah <laughs> شرق البادر علينا واختفى اشراق البدر علينا واخْتَافَ بَدْرُ التَّمَام اشراق البدر علينا واخْتَافَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa Kumpul kembali di majlis ini Sehahul Afiyah InsyaAllah yang sehat Awet sehatnya dan nambah sehatnya Yang sakit semoga Mendapatkan kesembuhan dan tidak sakit lagi Selama lamanya amin, Allahumma. amin. Malam hari ini kita akan membaca Maulid Simtudurur Seperti biasanya Tolong semua handphone di silent. Kemudian nanti kalau ada uh, baca Qsida, ya usahakan kita ikut sebisa bisanya lisannya digerakkan ikut. Kalau pas solawat satu rawi selesai kan biasa. Allahumma salli wa salim, asrof salati wa Semuanya ikut ya. Dan usahakan suaranya keluar. Kemudian nanti kalau Waktu Assalamualaikum Ya suaranya juga dikeluarkan Yang semangat Waktu Mahalul Qiyam berdiri Ya Nabi Salam, Itu semuanya dikeluarkan suaranya nah Kita niat ini sebagai Ibadah, sebagai fikir Dan sebagai rasa cinta kepada pada Rasulullah SAW Ucapkan solawat-solawat tadi Dengan rasa kangen Rasa rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Semoga dengan dengan usaha ini Kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW Dan mendapatkan ridhoNya Allah Subhanahu SWT Amin Allahumma Amin Mari kita awali sebagaimana biasa Dengan mengirim hadiah fatihah dulu ya Al-Fatih ala hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurati ayinah sayyidina Rasulullah Muhammad SAW Thumai ila arwah jami'a Abahnya dan saudaranya dari nabiul Mursalin, dan jemaah suami yang taahirah umatul Munin, dan ahli baidhnya yang taahirin, dan sahabinya akhramin, dan jemaah tabin dan tabi tabin dan tabi ahum bersahabat dengan Allahumma Dina. Kemudian kepada para jemaah sadatul Sufiya, al Baghdadi, أبي يزيد البستامي وسيد فضل بن عياد وسيد شيخ عبد القدر الجيلاني وابي مدين وشيخ وشيح باهود الشبندي وشيح أبي حسن الشاذلي ثم إلى أروح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أروح جميع ساداتنا العلوين وصمنهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى wa sayyidina bin Ahmad bin Aisa wasayyidina Alwi bin Ubadillah bin Ahmad bin Aisa wasayyiduna al Al-Mugaddam Muhammad bin Ali bin Alwi wasayyidina Abdul Rahman As-Saqqaf Abdullah bin Bakr as Al-Idrus wasayyidina asy Abu Bakar bin Salim wasayyidina Ahmad bin Muhammad Ar-Habshi wal Umar bin Abdul Al-Attas wasy Ali bin Abdullah Baras wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wal Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas thumma ila ruh sayyidi wasy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Sulah Habshi wali waliday al Muhammad bin Sulah Habshi wa Habib Alawi Habib Dhuhsin Ahadju Juffri Marshaikh, wa Talamidatuh, wa Ikhwatuh, wa Ikhwanuladuh, al Habib Abdullah, al Habib Muhammad, al Habib Ahmad, al Habib Almarbaqarijah, wa Sallim Fariyim Thumailusaidi wa Shah Wajudah dari Allah Habib Nabi Muhammad Anis bin Alwi al Habshi, wali waliyah, wazawujatuh al Shifa' al Jatohah, bin Abdullah Sughaf, wali waliyah, wa ibni Thomah ila Roh Bahiyu Sallahu Alaihi Ibnu Rahman Asy'adu Fadzirah Alawiyah, Thomah ila Rujudi Ahmad Abdul Rahman Alidujadi Abdul Rahman Bin Usin Alidujadi Ali Bin Madhabshi, Wassolihim Fauhim Wa Jabil Hugugi Alimajmain, Thomah ila Roh Bahiyah Samaan Babongan, Thomah ila Roh Bahiyah Umar Abdul Manan, Thomah ila Roh Bahiyah Hasan Minhaj, Thomah ila Arwah Jamia Ule Ahadibalda, Wassulaiha, Thomah ila Arwah Walidina An Allusan man kena di samping hati ramahana, dan ramahana pada taat Allah, dan anfakah pada hadir mesjid. An Allah yaghfir lahum, arhamu hum, dan yu'ali derajat dalam jannah, dan yunfauna bia sarahum, dan warahum, dan ilmuhum, dan nafahatum, وأن الله ببركاته مجمعين يغبر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجبس أن سيئاتنا وأن الله يخته علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من إباده الصالحين من العلاماء العاملين المخلصين وحدي القريم وأن يحفظنا ووالدنا وأولادنا وبنتنا وألهانا وأصحابنا والمسلمين جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئة والبلية والفتن مع ظهر من هبطن Wa anna Allah yu'in ikhwanana al-mujahidin Fi Falestin wa fi sayr bludan al-Muslimin Wa anna Allah yuhlik a'da'udin Wa yunusur al-Islam al-Muslimin Wa anna Allah yahfat ikhwanana Al-Musafirin ilal hajj Anna Allah yarzuqum salamah Aina takanu wa wa yarzuquna jam'an hajj ila balal haram waziyara ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wal tufla afiyah sallallahu alaihi wasallam tawfiq wal hidayah waridhal inayah wa anallahu yarzuquna al afiyah wa damul afiyah washukra ala afiyatam wal afi wal afi an qul azaliyah wa anallahu yarzuquna jamian arzakank kathira tayiban min ridal mashriq wala mashaq wal tufla afiyah sallallahu alaihi wasallam wa mat tawfiq wal hidayah wa anallahu yakfina wa iyyakum sharral asrar wa kaitul fujar watwariqul layl wan nahar illa tariqan yatruku bi khair wa anallahu yahfadul wa tudmir a'da wal muslimin wala yuhlikna wa yuhlik fi halake surahul islam wal muslimin وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوين شوكتهم ويؤلق بين قلوبهم ويصنح ذات بينهم وأن الله يفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة مسائر بلدان المسلمين عامة من جميل آفات والآهد والآذيات والبليات والفتن والمحان ما ظهر منها بطن وأن الله يرحم جمعنا هذا وإن بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتم عند الموت ودعطل العمر في طاعة الله ورضاه في خير ورطف وعافية والسلامة وعلى منواه أسلافنا الص مثل هذه المناسبة وإلا على منح ابن علي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة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 يا ربي صل على محمد أشر في بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلّم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الوراء منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بابتقاك حقاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسره يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاك خلاق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفراغ يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوّغ يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسل يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توصاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك السلام السلام Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qawiisul sultanoh alwadhihid burhanuh almabsuut wujudi karamuhu wa ihsanuh اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجمع ضباب بانتشار فضله في القريب والشاسع.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 فَمَا مِنْ سِرٍّ انْطَفَلَ بِهِ قَلْبٌ مُنِيبٌ إِلَّا مِنْ سَوَابِ قَضْلِ اللَّهِ عَلَا هَذَا الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا نَقْرَبَ سُرُورِهِ قَدْ تَوَالَى بِحَبِيبٍ عَمَّنْ أَنَامَ نَوَالَا جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لا حدده العيون فيما اشتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا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 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى فراق مستقيم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 تزدد بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله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 وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكبال صلاة يتصل بها روح المسلي عليه به صلاة يتصل بها روح المسلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقلبه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتّر الأكوان في نشر ذكراهم نسي Ya Nabi, الشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت الكترة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت فيضة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وسب الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب الضم إلا واتهمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به ماطن استقراره وموضي خروجه وقد قضت الأقدار عذريات بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصل بالفاخرة والأرعام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تؤرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلك بهذه الحضرة الكريمة ولا اجت الشوك إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صلِّك أشرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شعل هذا الحبيب من أخبار وآثار إلى تشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنازع في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم، وقد, وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن عول الشيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور فقد فرد من حديث أبي هرات رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولا نبينا في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختطت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودأت هذا النور المبين أصلاب وبتون من شرفته من العالمين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 وقرب أقطاره إلى عالم الشهادات لتنبسط على أهل على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. تعوني <تصفيق> فالذي اهوا داعني من البشرا Apa kasih kerana عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه درة المكنونة والجوهره المصونة والكون كله يسبح ويمسي في صرور وابتهاج بقرب ظهر إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقادي جواهر كنوزه وكل دابة من قريش نطقت بفصح العبارة معلناً بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماء تمد ذمي خطاً بأدرار فرح بملاقات أشرف البريات. فبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الموجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف والتعذيم ببروز هذا البشر الكريم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أول وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضنا من فيهن بالترحيم وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تثج وأزنى الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاقا كل نور فأنفذ الحك حكمه على من أطم الله عليه النعمة من خاص الأمة أيها الذر إن وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة ماريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله ولم نشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رضب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبحه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود بطئنا لله بالتعظيم والسجود صلى <تصفيق> الله عليه وسلم each مرحباً وبجاهي يا إلهي مرحباً جود وبلد كل مقصر مرحباً مرحباً يا مرحباً مرحباً مرحباً يا واهدنا نهجى سبيل فقال النبي فقال الحبيب عرّض يا كريم فانتقل الأعراب إلى الحجر الأسود فقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فالتفت الأعراب إلى النبي وقال له أتهزأ به يا أخ العالم والله له لا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه فقال لهم النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت بي ولم أر ودخلت مكة ولم ألقى قال لهم النبي أنا نبيك يا فلا اعرف فانكب الاعرابي الا يذ النبي يقبلها ويقول فداك ابي وامي يا, يا حبيب الله فنزل جبريل الامين على النبي وقال له يا حبيب الله الله يكرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعراب أَيَذُنُّ أن, إِنْ قَالَ يَا كَرِيمٌ أَنَّنَا لَا نُحَاسِبُهُ فقال الأعراب والله ينور العين يا جد الحسن لو حاسبني ربي لأحاسبنا قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال إن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن حاسبني على تكسيري حاسبته على جوده وكرمه حبيبا الله الله يقول لكم كل هذا الاغراء ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفع ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع لأن له شرفا على مجدوه وسما وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الإثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أولد مختوناً مكحولاً مكدوعاً سراً تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرى ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم ألبسته عضجعته، فلم أنشاب أنغشيتني ظلمات ورعب وقشع عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم آودني الرعب والظلمة لك شعري رأت عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذابت بي قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بالني حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما كما ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات لبينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين انتلعا وأنه لا دليل الصراط المستقيم اكثروا الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرفيق الرحيم اللهumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ana اللهumma salli wa sallim وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوم تحركت همة المتكلم إلى نشر محاس لخلق هذا السيد وأخلاقه وليعرف السامع ما أكرمت الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصفته به على آية خلاكه فليقابل السامع ما أمني عليه من شريف الأخلاك بأذن راعية فإنه سوف يجمعه من عصاف الحبيب على الردبة العالية فليس يشابه هذا الصيد في خلقه وأخلاكه بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاك سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية وَنَكَنْتَ نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعَ الْقَامَةِ أَبْيَضَ اللَّوْنِ مُشَرَّبًا بِحُمْرَةٍ وَاسِعَ الْجَبِينِ حَسَنَ قُشْعُرُهُ بَيْنَ الْجُمَّتَيْنِ وَالوَفْرَةِ وَلَكَ الْإِعْتِدَالُ الْكَامِلُ فِي مَفَاصِلِهِ وَأَطْرَافِهِ وَالِاسْتِقَامَةُ الْكَامِلَةُ فِي مَحَاسِنِهِ وَأَنْصَافِهِ لَمْ يَأْتِ بَشَرٌ عَلَى مِثْلِ خَلْقِهِ في محاسن نظره وسمعه وندكه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم نطر من المعارف والعلوم من نفائسا درر ولقد أوتي من جوابع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاكع البلغاء من البشر تتنزق العيون في حدائك محاسن جماله ولا فلا تجد مخلوكا في الوجود على مثاله سيد دحك التبسم والمشي القوينا ونوم الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محيا بالروضة الغناء رحمة كلك حزم وعزم وكار وعزمة وحياء معجز الكون والفعال الكريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشاف كأن ينحط من صبب فيفوت السريع المشي من غير خباب وهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على قد حباب أوصافه مفطاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تحيلته أو ناغ لها لا حبيب يغار البدر من حصن وجيه تحيرت الألباب في وصف معناقه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو كرين كملت محاسنه فلو أهدى السنان البدر عند تمامه لم يخص وَعَلَا تَفَنُّ نُوَاصِفِهِ بِوَصْفِهِ يَقْنُ الزَّمَانُ وَفِي مَا لَمْ يُوصَفْ فَمَا أَجَلَّ قَدْرُ الْعَظِيمِ وَأَوْسَعَ فَضْلُ الْعَظِيمِ اللَّهُ مُصَلِّيًا سَنِيًّا أَكْرَمَ الْقَصَانَا وَالتَّسْنِيمِ عَلَى يا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولكد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديق أن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعوسأهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لخلخ الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملا وله مع زولة أحلاكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائز الأقوياء من البرية ومن نشر ديبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف حصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت بوسف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه عوصاف عز قد كتعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبصت الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وجاي مولد النبي الكريم وهكاية ما أقرمه الله به هذا العبد المكرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم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 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخدم كما يحسن التكديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شرف Dan الذات الكاملة مستودع يمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك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 اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعيا أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان وسائلة بما سأل والمؤمنة بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف لنا هم كرب المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبه التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والابطار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 وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah bin Yatishifah Libapak kamtawiyonu wa jami'ilatih Wali ibu kami kamian binti wiryo suwita Wali bapak Sumarso. Wali ikhwatina wa ikhwanina walidina Wali man awsana bidua Wali man ahsalinana Wali jamil muslimin wa muslimat Annallah yashvina wa yahum jimil amrat Al-sagam zahiran batinan wa yarzuqna umrata tailan fi ta'ati manatuf al-afsal sallam taufiq wal hidayah war ridha innaa husna khatimaa alimat ba'du min dzaalik sallam al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mustaqim suratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin al fatiha binniyah sahalah fil wilayadah allii al-aq الاخت ربواتي مستكاسري ان الله يرزقها ذريه طيبه صالحه ما اسهالها والجمالها وبرضىنا يسهل العافيه التامه وعمرا طويلا في طاعه الله على هذين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير Al-Fatiha. An Allahu Yerzukuna, wa Walidina, wa Azwajina, wa Auladina, wa Banatina, wa Zuriyatina, wa Man Ausanah Bidu'a, wa Man Ahsanah Ilina. Walanawalakum Jamia'an Haji'ilah Pitiilah Rom. Malu tuh falaafiah. Waziyarah Ilah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Malu tuh falaafiah. Alanggarib. Ma'ya Mujib. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. An-Na rahmanirrahim. Kiamatillillah. Kanaqbujuayya. Kanastra'id. Ahdina suratulmustaqim. Suratuladzim. Almuzalikim. Qaari. Maghdubi alaihim. Bala Amin. Alhamdulillah. Kita telah bersama-sama membaca sebagian dari Maulid Syaikh Tuhduror. InsyaAllah, kubul. Saya ingin semua yang hadir di Masjid Ar-Raudhoh, khususnya malam hari ini yang hadir sekarang ini. Atau yang biasa hadir berhalangan Yang nonton tayangan ini Mendengar suara ini Semuanya bisa sampai ke Madinah Al-Munawaroh Untuk ziarah kepada Nabi Muhammad S.A.W. Amin Saya ingin menerjemahkan Tadi yang dibaca oleh Ustaz Ali Ma'usum Setelah Mahalil Qiyam berdiri Kanan Nabi Yang biasa judulnya Kanan Nabi Dahulu Nabi pernah itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia Seperti itu Konon ya Konon Nabi ini riwayatnya memang tidak begitu kuat, tetapi ada riwayat menceritakan kejadian seperti ini. Kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, kanan Nabi saw. Ya Tuwu fil Kaabati fara' a'arabiyan ya Tuwu bihawaya qul ya kareem. Dulu Nabi Muhammad saw pernah ketika Tawaf di Ka mengelilingi Kaabah beliau melihat seorang lelaki Arab dusun dari desa ya, orang desa yang juga ikut tawaf sedang tawaf nah orang desa yang tawaf ini dia mengucapkan ya karim ya karim ya karim duhai Allah yang maha pemurah duhai Allah yang maha lama duhai Allah yang maha pemu pemurah Maka Nabi Muhammad SAW di belakang Badui tadi ikut. Ya di belakang Badui di belakang orang dusun tadi Rasul tawaf di belakangnya sambil menirukan suaranya Badui tadi. Kalau si Badui mengucapkan Ya Karim, Rasul di belakangnya Ya Karim. Badui tadi bilang Ya Karim di belakangnya Rasul juga mengucap Ya Karim. Itu ya. Nah, karena di Ditirukan terus, terus oleh Rasulullah Sallam Dari mulai Rukun Yamani, ketika dihajar Aswat, singkatnya begitu Setiap putaran, kok Rasul mengikutkan Ya Karim, ya Karim Maka orang dusun ini noleh ya Noleh, dilihat Siapa ini orang yang miruk-mirukkan saya ini Siapa orang? Orang tersebut Maka setelah melihat Orang itu, si Badwi berkata Atah za'ubi Ya ahal arob Wahai saudaraku sama-sama orang Arab, apakah kamu berniat memperolok-olok aku dengan nirukkan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kamu mau ngecek saya, mau olok-olok -olok saya? Sungguh, laula shobah hatawajhik. Seandainya wajahmu itu tidak bersinar cemerlang, tentu kamu sudah kulaporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini dengan semangat. Kalau saya tidak lihat wajah betul-ganteng, menyenangkan, seger, bercahaya, ya, berarti kalau kamu bukan orang baik-baik, sudah aku laporkan kepada kakakku Nabi Muhammad S.A.W. Fakwalallahu Nabi maka Rasulullah S.A.W. berkata kepada orang Arab dusun itu: Selulaleh, Allahumma Asmalu. Awalat Aarifu Nabiya kaya akal Arab. Hei, saudaraku, sama-sama orang Arab. Apakah kamu tidak pernah mengerti Nabi-Mu itu siapa? Nabi-Mu itu bagaimana? Apakah enggak kenal Nabi-Mu? Maka dijawab oleh Badui tadi orang dusun tersebut. Wallahi aman tu bihi walam arahu wa tu makkah walam alqahu. Demi Allah saya betul-betul iman, percaya, yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya belum pernah melihat beliau. Saat ini pun saya tawaf masuk Mekah keliling Ka'bah saya belum pernah ketemu dengan beliau. Fan kabbal faqalan lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi ya akal arab hi orang arab saudaraku orang arab ketahuilah akulah nabimu itu. Jadi yang mau kamu lapori yaitu saya ini saya ini nabimu. Fan kabbal arabi ala yadin nabiy yuqabbilaha Maka orang dusun ini segera nubruk Nabi Muhammad SAW. Lah yang dicari-cari, yang dikangeni, yang disayang, ternyata yang niru-nirukan. Ya Karim, ya Karim. Akhirnya ditubruk, dipegang tangan Rasulullah. Yukabiluha, dicium-cium terus sepuas-puasnya, menciumi telapak tangan atau punggung tangan Nabi Muhammad SAW dengan sepuas-puasnya. Fidahka Abi Wa'umiyah Habibullah, semoga ibu dan ayahku menjadi tepusan-tepusanmu, wahai Rasulullah S.A.W. kekasihku. Fana Zala' Jibril al ala Nabi S.A.W. Saat itu Malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad S.A.W. dan berkata, Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, sungguh Allah kirim salam kepadamu dan Allah berpesan kepadamu, sampaikan kepada orang Arab dusun ini. Apakah dia mengira Dengan dia tawaf Dia teriak-teriak, manggil-manggil Nyebut, ya karim Ya karim, ya karim Duhai Allah yang maha pemurah Duhai Allah yang maha pemurah Kalau sudah begitu, dikira Allah tidak akan Memperhitungkan amalnya, gitu ya Apakah kalau sudah begitu Allah tidak akan memperhitungkan amalnya, gitu Ini perintah Allah Lewat Malaikat Jibril Agar Nabi Muhammad Masyarakat Menyampaikan kepada badui tersebut Maka Rasul pun menyampaikan Setelah disampaikan Maka si menjawab Wallahi ya nur al ayni Ya jadal husanain Ya jadal hasanain Lau hasabani rabbi Lau hasibannahu Duhai cahaya Kedua bola mataku Duhai kakeknya Hasan dan Husain. Sungguh demi Allah Kalau Allah memang ajak hitung-hitungan Dengan saya Allah mau hitung-hitung amalan saya Saya juga akan ngitung-hitung Allah Ya, saya juga akan hitung hitung Allah itu kata si si Badwi. Maka Rasul punanya Wa keifatu hasiburab bagiya akhlarab. Hei orang Arab, bagaimana kamu akan hitung hitung Allah akan nuntut Allah dengan apa kamu akan nuntut Allah? Kalah lain hasab bani alad dan bi hasab tuhul Sungguh, kalau Allah mau hitung hitung dosa saya, saya akan hitung hitung banyaknya ampunan Allah untuk saya. Ampunan Allah itu luas. Jadi kalau Allah menghitung-hitung, dosa kamu sekian. Saya akan jawab, ampunanmu sekian, Ya Allah. Kalau Allah menghitung-hitung, saya ini penuh dengan kekurangan. Maka saya juga akan hitung-hitung. Allah itu penuh dengan karunia dan kemurahan. Maka uh, malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Ya Habibullah, duhai kekasih Allah. Sampaikan pada badui tadi. Sampaikan pada badui tadi. Jangan kamu menghitung-hitung Allah Jangan kamu Hitung-hitungan tentang kemurahan Ya Allah, Allah janji juga Tidak akan menghitung-hitung kamu Jangan hitung-hitungan Ya Sama-sama sudah kamu tidak menghitung Allah juga tidak akan menghitung Ini jaminan buat si Badwi Dia tidak akan dihisap Akan masuk surga tanpa hisap nah, Ini termasuk salah satu keutamaan Menyebut Ya Karim, ya karim Asma Allah Al-Karim Insyaallah kita semua termasuk orang yang tidak diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ya begini majlis maulid. Saya insyaallah pengin membukukan atau membuat lembaran kecil qasidah-qasidah yang dibaca di majlis ini. Nanti kalau pas maulid, kalau sudah selesai dibawa maulid sehingga njenengan bisa bisa nirukkan semua ya. Ya. Dan saya pengin ini di, di maulid model begini dikembangkan. Insyaallah nanti kalau bangunannya sudah jadi jenengan semua bisa membawa rombongan maulid sebanyak mungkin karena insyaallah mulai bulan ini Agustus habis September setelah hari raya Idul, idul Adha insyaallah Masjid Ar-Raudhah akan buat sekolah simtud durror sekolah simtud durror sekolah maulid jadi yang pengen buat maulid di kampungnya buat maulid di kotanya mau dapat Dapat pendidikan khusus dari Majlis Ar-Rodhah. Bagaimana lagu-lagunya? Biar lagunya seperti ini, syahdu atau enggak syahdu ni? Syahdu, seperti yang diinginkan Habib Syekh Enggak pakai joget-joget, enggak pakai gerak-gerak aneh-aneh. Aneh. Tapi semua tenang, semua berdikir, semua ber-berdoa. Hasilnya pun hati kita rasanya ayam, rasanya tentrem. Ten Ketenangan pun menyelimuti diri diri kita. Ini yang diinginkan sama orang-orang soleh Ya majelis seperti ini. Padahal ini belum seberapa. Kita belum belum menjalankan aturannya dengan dengan pas semuanya. Buktinya yang diajak nyaut ada yang masih ngelamun. Betul kan? Ya, karena kenaan dengarkan suaranya Ustaz Ali Maksum sama Ustaz Somad ini, kenaan akhirnya cuma dinumbah enak suaranya, gitu ya. Tapi lisannya ga, ga ikut. Ada yang karena kenaan seperti diindung-indung akhirnya tidur. Ya ada juga. Kerana kenaan, belum belum semangat Ikuti semua, nanti kalau ada buku Pegangannya tentang gos, gosidah-gosidah Saya yakin, semuanya bisa eh, Ikut, nah kalau semuanya Nyaut, ya insyaallah rasanya jauh lebih, lebih enak dan lebih mantap Doakan saja eh, Apa namanya, nanti setelah idul adha Betul-betul bisa dibuat Sekolah simtuduror eh, Khususnya gosidah Nanti ustadznya, ustadz Ali Maksum dan ustadz Somad seminggu sekali akan ngajar di raudhah khusus Gus Ya, saya datangkan dari Jepara seminggu sekali gitu ya. Ya, moh enggak mau enggak mau, mau harus mau. Setuju apa, Pak? Setuju, Bu? Setuju. Jadi mau enggak mau harus mau. Nanti kalau istrinya halang-halangi, istrinya saya pindahkan ke Solo sekalian. Jadi kasih rumah di Solo, pokoknya pindah Solo ngajar. Maksud saya seperti itu. Biar uh, Maulid ini thoriqah Maulid Simtululari torekah sendiri. Artinya kalau kita ngamalkan betul, maka ya insyaallah hati enak, hajat-hajat yang tadi yang berat-berat itu jadi mudah. Allah akan kasih kemudahan gitu. Dikasih kemu, kemudahan, dikasih jalan, dan timbul kangen kepada Rasulullah SAW. Apa nak kangen? Ya dengar begini, tadi kan langsung ka? Kangen. Walau dari awal tadi, kusidah-kusidah ini bawa itu membuat hati itu seperti apa ya di diindung-indung terus diajak naik, diajak terbang, diajak muter-muter, diajak keliling. Tiada merasakan kelembatan fly gitu, rasanya seperti orang yang ya mabuk yang enggak pernah merasakan. Ya, Naudzubillah mindalek. Jangan sampai pernah merasakan. Tapi ya mungkin kalau mabuk tu seperti itu, ini mabuk pikiran ini nekmatnya luar, luar biasa. Andai kata para pemabuk itu ngeri nekmatnya pikiran seperti ini. Saya yakin Khomer. pasti semua akan ditinggalkan, akan datang ke tempat seperti ini, mendem pikir, mendem solawat, mendem kepada Allah Subhanahu Wataala. Bukan mabuk yang haram Haram Sayangnya belum tahu. Nah, tugas kita memberi tahu caranya bagaimana caranya kita buat majlis seperti ini sebanyak mungkin di mana-mana. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Ini kan maulid, jadi enggak usah banyak-banyak. InsyaAllah sudah cukup ya. Cukup e, pembangunan di belakang terus berlangsung. Yang pengen ikut kerja bakti tiap malam ada kerja bakti, gali pondasi. Dan teman-teman saya ini tidak ikut maulid duduk di sini memang saya perintahkan Pak Dal tidak usah ikut maulid dari sini, ikut maulidnya dari liang-liang pondasi liang itu. Jadi sambil gali pondasi sambil maulid, sambil selawatan di sana itu ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ikut Selepas majelis ini, mau ikut apa angkat-angkat junjung-junjung, mau gali-gali, monggo kersa. Besok juga juga boleh. Kemudian sebagaimana amanat teman-teman kemarin sudah saya jalankan, itu gentong ada di depan. Jadi kalau yang mau ngasih majlis Aradoh Tidak usah diserahkan saya Cemplungkan saja ke, ke gendong Terserah jenengan masing masing Mohon maaf semoga manfaat Mari kita niatkan pahala semua majlis malam hari ini Khususnya agar Allah terima Dan Allah sampaikan pahalanya Kepada keluarga kita masing Masing yang telah meninggal dunia Guru-guru kita Khususnya Habib Anis beserta istri dan kedua orang tuanya, beserta saudara saudaranya, kakek saya Muhammad Abdurrahman Alidrus, oleh Habib Ali bin Wahhabsi, Wajrat Tiwijji Wasarwatul Ha, paman paman saya, mertua dari Habib Hussein, Habib Salah bin Ahmad Asghaf Wazojati Alawiyah, dan juga semua orang yang pernah hadir di majlis ini yang telah berada di alam baka sana, yang membantu majlis ini yang telah meninggal dunia, ataupun orang tuanya yang telah meninggal dunia. Anak dari Bapak Subhanallah yang telah meninggal dunia juga. Semoga semuanya mendapatkan barokah dari majlis ini. Kuburnya diluaskan seluas-luasnya. Diberi cahaya seterang-terangnya. Dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala Dan ruh mereka semua diletakkan. Bersama para nabi, para sedikin, para syuhada dan para sholihin. Dan semoga kita semua mendapatkan pula keberkahan dari majlis ini Hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala Jamalah, Semua penyakit hati kita, penyakit dohir kita Disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ingin menikah diberi jodoh yang soleh dan solehah Yang ingin anak keturunan diberi keturunan yang soleh dan soleh Ma'astahalah jamalah yang ingin mendapatkan apapun Yang diri Allah semoga mudah dan segera Dan semoga Allah memberi kita rezeki Yang melimpah ruah Rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah Tanpa susah payah Dan semoga panjang usia kita Sepanjang-panjangnya Dalam segala kebaikan, kelimatan, ketaatan, keridoan Dan di akhir usia kita kalah semua Dengan husnil khatimah Al -hadiniyah, wa Ala hadiniyah, wala kunniyatin salihatin Jamiatin nafiah Wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim al-Rahmanir-Rahim. Muhammadillahi Rabbi alamin al-Rahmanir-Rahimalikiyadzim. Ia kan Abu dua. Ia kan as Mustaqim. Suratul Ladin anta lagi muqril maghdubi anta jim. walat amin. Bismillah. Allahumma Billah. Illahinasaluk. Illahi. إلهنا سألوك بالإسم العظام وجاهي المصطفى فارج على عينا ببسم بسم الله مولانا ابداينا ونحمده على فينا نوصلنا به في كل أمر خياة الخالق رب العالمين وبالأسماء ما ما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وكران الشفاء للمؤمنين بكل الطائ في الأمل كنادعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهدي وصلنا ونودنا وكل الأنبياء والمر ذلنا وآلهم مع الصحابة جماعا ذا السل و قل يرى العيد رز الجود باجلا عن القلب صدى لصادقينا ilah pengajian akbar bersama Habib Novel bin Muhammad Alaidrus dimeriahkan Hadroh Fatahillah besok hari Sabtu 30 Agustus besok ini kan Jumat besok Sab, Sabtu waktu ba'dal Isya 19.30 sampai selesai